بلى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زلنا في الصفات التي يستحق بها العبد أن يكون سلفيا قال عاشرا الرد على كل مخالف الرد على كل مخالف سواء أكان مسلما أم غيره مهما علت مرتبته أو نزلت وصولا كانت المخالفة قصدا أم خطأا ولا يعتبرون ذلك تشفيا منه وانتقاصا بل له وانتقاصا له بل يعدون ذلك من قبيل النصيحة والرحمة على المردود قال الإمام مجاهد ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصله بارك الله فيكم أن هذه هذه الصفة وهي الرد على المخالف وهذا من الأمر بالمعروف وأن يعني المنكر أن يرد على المبطل قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالرد على أهل الباطل وعلى أهل البدع يعتبر جهادا في سبيل الله يقول يحيى ابن يحيى أن يسابور رحمه الله تعالى راوية الإمام مالك في موطعه يقول الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله مجاهد في سبيل الله محمد Segala puji bagi Allah Kita Mersyukur kepadanya Memuji kepadanya Dan kita masih berada dalam Sifat yang Seorang itu bisa dikatakan salafi Pada Bagian yang ke-10 Adalah bantahan Bagi setiap yang menyedihihi Baik itu Seorang muslim ataupun yang lainnya dalam keadaan tinggi derajatnya ataupun rendah Baik itu kesalahannya Dalam keadaan sengaja Atau tidak disengaja Dan itu dianggap sebagai suatu Perendahan dan pengurangan Dari sisi kadarnya Bahkan itu termasuk bagian daripada Nasihat Dan kasih sayang kepada Yang dibantah Berkata Imam Jahid Laisa Nah Ahad minahulkillah tidak ada seorang pun dari makhluk Allah ilawiyohad min kulli wa yutrab dan lebih sawal salam kecuali diambil ucapannya dan ditolak kecuali Nabi Muhammad saw. Kesimpulannya, semoga Allah memberikan barakah kepada kalian bahwa sifat yang ke sepuluh ini adalah bantahan bagi yang mendisihi, termasuk bagian dari al-amr Maruf Wa nahil munkar. Sesungguhnya Allah berfirman kuntum khayra ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, tohi jalinna seluruhakan manusia, ta'muru bil ma'ruf wa tanahu Kalian perintahkan kepada kebaikan, larang kemungkaran, sebab itu kalian beriman kepada Allah. Dalam membantah kepada kebatilan, pelaku kebatilan an-nifaq merupakan jihad fi sabilillah janallah subhanahu wa ta'ala. Semua ucapan Yahya bin Yahya bin perawi dari Imam Malik Arad an ahlul bida' aqwalun jihad fisabilillah bahwasanya membantah kepada ahlul bida' itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Arad al ahlul bida' mujahid fisabilillah membantah kepada Arad al al bida' orang yang bantah kepada al bida' dia termasuk mujahid orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa والمسلم السلفي الذي أعطاه الله عز وجل علما يرد على أهل الباطل بشتى صورهم وأشكالهم سواء كانوا كفر أو كانوا من أهل الإسلام المنحرفين عن الدين الإسلامي بأي نوع من أنواع الانحراف فيرد الباطل الباطل يرد والحمد لله أهل الصلة يردون على الشيعيين ويردون على الديمقراطيين ويردون على الاشتراكيين وعلى البعثيين وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس ويبينون ما عندهم من باطل وما عندهم من زيق وانحراف ويبينون جمال الإسلام فضائر الإسلام إلى آخره وهكذا أيضا يردون على أهل الباطل الذين هم ما زالوا في دائرة الإسلام ما زالوا في دائرة الإسلام فيردون على الأشائرة والخوارج وعلى الماثريدية وهكذا المعتزلة يردون على يعني ماذا بقية الأصلاف والفرق كالصوفية التي ما بلغت درجة الكفر حتى إذا ما بلغت درجة الكفر يردون عليهم يعني الذين يحيون البدع كالموالد ونحو ذلك يردون عليهم ويردون أيضا على المتحزبة مثل الإخوان المفلسين والسرورية القطبية ويرد على عبد الحسن الماربي وشلته وهكذا أيضا على عبد الرحمن عبد الخالق وجمعية التراث وعلى أيضا عبد الرحمن المرعي ومن كان معه وهكذا إلى آخره رد على أن الباطل هذا من دين الإسلام هذا من دين الإسلام وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر طيب بارك الله فيكم بل حتى الرد على من كان له منزل في العلم وله قدم سبق في الدعوة إلى الله يردون بعلم وأدب طيب بارك الله فيكم وهذا لا يعد نقصا فيهم أي في في من يرد عليه من أهل, من أهل العلم ان وقع في خطأ أو زل لا يعد ذلك نقصا وتنقصا في حقه وهذا موجود معلوم الشيخ بن باز رد على مثلا الشيخ الألباني في بعض المسائل وهكذا ايضا يعني التويجري الشيخ التويجري رد على الشيخ العثيمين في بعض المسائل وهكذا ايضا ماذا يعني بعض أهل العلم حتى المتقدمين عندما الحافظ بن حجر نكت على ابن الصلاح نكت على ابن الصلاح فيه بعض يعني المواقف والمآخذ وذكر بعض الفوائد أيضا الشاهد أن هذا إذا رد على أهل السنة من أهل السنة لا يعد ذلك تنقصا لا يعد ذلك تنقصا في حقهم وإنما يراد من ذلك أن يبقى الحق واضحا طيب بل أهل العلم يقولون لا تقلدونها كما تقدم معنا إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي وهكذا فالمقصود أن الرد يكون على أهل الباطن سواء كانوا من أهل الكفر والزندقة أو كانوا من أهل البدع والظلاء ويكون أيضا على أهل العلم أهل السنة أو بعض أهل العلم من أهل السنة الذين أخطأوا في بعض المسائل يرد عليهم من قبل أهل العلم وهذا الرد لا يعد ترقصا في قدرهم ويعني ماذا ما قدموهم الخدمة للإسلام والمسلمين أبدا وإنما هذا من باب النصح للمسلمين وأيضا حتى لا يتحمل الوزر من يتبع ذاك القول الذي صدر وزل به العالم من أهل العلم وضح جماعة الخير فلذلك قلنا سواء كان مسلما أم غيره مهما علت مرتبته أو نزلت نعم بارك الله فيكم Kemudian Sebagai seorang muslim salafi <coughs> Hendaknya juga memberikan Atau membantah kepada Pelaku kebatilan Baik itu Pelaku kebatilan Berupa kufuran Mereka adalah orang kafarah adalah Orang kufar Ataupun mereka masih muslim Tapi menyeleweng dari agama Dari macam-macam penyelewengan Dan membantah Kebatilan Alhamdulillah al Jamaah. Mereka senantiasa membantah Pelawa kebatilan seperti syiah Kemudian demokrasi Dan juga istirwaki Membantah kepada nah, Ba'fi Membantah kepada orang Yahud Orang Nasara Membantah orang Majus Dan juga membantah Kepada kelompok kebatilan yang lainnya Dari penyelewengan penyelewengan Disertai juga Nah, menjelaskan tentang kebaikan Islam dan keutamaan-keutamaan Islam. Membantah kepada kebat kebatilan yang termasuk bagian daripada Islam. Ali al-Sunnah juga membantah kepada kelompok-kelompok yang mereka itu masih enam sebagai kaum muslimin seperti Asy'ariyah, Khawarij, dan Maturidiyah, Mu'tazilah dan juga kelompok-kelompok yang lainnya, dari kelompok-kelompok Sufi yang belum mencapai derajat kekufuran Atau bahkan sufi yang sudah mencapai derajat kekufuran Membantah kepada Bidah-abidah mereka Dari kelompok sufiyah, Baik itu Maulid nabawi yang mereka lakukan Dan juga Membantah kepada Para hijzbiyun Seperti akhwan muslimin Kepada sururiun Kepada khutbiyun Membantah juga kepada hasan Dan para pengikutnya dan juga membantah kepada Antarrahman Antul Khaliq membantah kepada Turasiyun dan juga membantah kepada Ibnu mar'i Antarrahman Al-Maraini dan juga yang mengikuti yang mengikutinya nah ini adalah pemahaman dari Alusna wa Jamaah bahkan ini juga bantahan kepada mereka-mereka mereka yang punya keilmuan yang sudah berdakwah lebih dulu dan membantah mereka Tentunya dengan ilmu Dengan adab Dengan pengagungan kepada mereka Dan ini bukan Bentuk pengurangan derajat dari mereka Karena Nah kita e, Beberapa ulama Seperti Syekh bin Bas Juga membantah kepada Syekh al-Bani Dalam sebagian permasalahan Dan juga Tuh Wajiri membantah Syekh Muhammad Sinaq Al-Thimin nah, Termasuk juga orang terdahulu seperti Al-Hadim Al-Hajjal Asqalani membantah kepada Ibnu Salah dalam sebagian penyebutan dari permasalahan-masalahan istilah-istilah yang lain. Asy-syahid bahwa membantah atau membantah kepada mereka-mereka itu bukan perendahan terhadap derajat mereka. Akan tapi adalah sebagai bentuk upaya nasihat Biar kebenaran itu tetap terjaga Dan Membantah kepada Para ulama Yang mereka punya kesalahan Itu agar Kebenaran tersebut ada dalam Diri mereka dan agar Mereka tidak menanggung Lalu setelah jadi kesalahan pada diri mereka Jadi kesimpulannya semoga Allah memberikan kepada kalian itu Bantahan kepada kebatilan Baik itu kefuran Berupa zanadikwah ataupun yang lainnya yang kedua bantahan kepada ahli bidak dan pelawak kesatan Dan juga membantah kepada sebagian ulama Yang mereka terjadi kesalahan dalam beberapa masalahan Ini semuanya bukan bentuk pengurangan derajat mereka Bahkan walaupun mereka lebih dulu mengajarkan tentang Islam Tapi ini adalah sebentuk, eh, sebagai bentuk nasihat Dan agar mereka tidak menanggung dosa yang mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. hatta anna ahlussunnah 'inda an yarduna mathalan 'ala sayyid qutb fi ba'd dhamanatihi fi haqiqati al-amr hadha ar-radd 'alayhi yu'tabar rahma lah law kana ya'qil atba'uhu dhalik لكن تجد التعصب لهذا الرجل أعمههم فرأوا أن الرد عليه فيه انتقاص له وفيه يعني ماذا إلى آخره؟ لأن الحزبيين أقطابهم معظمون لا يمسون بشيء هذا الحمد لله ليس عند أهل السنة. ليس هذه العقيدة ليست عندنا السنة. فالمقصود أن أهل السنة عندنا يردوا على هذا الرجل وأمثاله هذا في الحقيقة رحمة رحمة حتى لا يأخذ بأقواله الزائرة من يأخذ من أبناء المسلمين فيضل ويتحمل الوزر. يتحمل أيضا إيش من أوزارهم؟ كما قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يعملون ما يزيرون فماذا بارك الله فيكم فالحاصل أن أهل السنة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هم نقاوة الناس وخير الناس للناس هم نقاوة الناس وخير الناس للناس نعم فهم صفوة المجتمع نقاهة صفوة صفوة المجتمع وهذا واضح وظاهر وبين سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات فهم خيرة الناس وليس معنا ذلك أنهم معصومون لا قد يقع منهم الخطأ من أحادهم قد يقع الخطأ dan zalal ada sifat manusia tapi suraana la yaudun ila al-la'za wa jall wa yarja'un ilayhi idha buyina bahkan al-sunnah al-jamaah membantah kepada sayyid kutub dan juga para pengikutnya dari kesatan-kesatan yang dimilikinya itu Sebenarnya merupakan rahmah bagi mereka. Tentunya bagi mereka mereka para pengikutnya yang berakal. Akan tapi mereka para pengikut syaitan kutub menganggap ini adalah suatu perendahan, karena mereka telah terbawa dari sifat tasuk. Ta Dan, nah, alusnaul jamaah masuk bantah mereka ini atau semisal yang ini sekali sebagai bentuk rahmah agar mereka-mereka nantinya tidak menanggung dosa karena mengikuti kesalahan-kesalahannya sebagaimana firman Allah li yahmilu auzarah kamila ta yaumil qiyamah ya mereka itu memikul dosa dosanya mereka pada yaumil qiyamah famin auzari allazina dallunah mi dan dari dosa-dosa yang mereka lakukan dan banyak ilmu ala sa majrim al kaitu adalah sejelek bawaan oleh itulah semoga Allah Mereka berkah kepada kalian kesimpulannya bahwa al-sunnah al jamaah umat muslimin adalah mereka orang yang berusaha untuk menjadikan mustama masyarakat itu baik manusia yang al-sunnah al jamaah terbaik dari manusia dan untuk manusia aidan yang adalah nam safwa baik dalam akidah dalam ibadah dalam tingkah laku ataupun muamalah dan lain sebagainya dan kita mengetahui bahawa tabiat manusia adanya suatu kesalahan. Namun kalau sudah jelaskan tentang kesalahannya, maka segera dia kembali kepada Allah Rasulnya, kembali kepada kebenaran. Darisalaf al-Salihul Muhtalal alaihim, yangudun al-Radda'ala Ahlil Bid'ah, afwal min nawafil al-Ta'at, min nawafil al-Ta'at. حتى قيل الإحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصني ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل أرأيتم انظر كيف إلى كلام هذا الإمام، الإمام أهل السنة في عصر الإمام أحمد بن حنبل. يعني هذه هذه الأعمال النوافل، الرجل يصوم يعني يصوم نافلة، ويصلي صلاة نافلة، ويعتكف. طيب، أحب إليه، أما أنه يرد عنه البداء؟ قال لو صام وصلى واعتكف هذا. نفعه يرجع إلى من؟ إلى نفسه لا يستفيد الناس من ذلك لكن الرد على أهل البداء والباطل نفعه عام للناس والمسلمين جميعا طيب بارك الله فيكم فهذا أفضل أي بعض الناس الآن يقول لك إذا ردت على أهل الباطل قال أنتم تسبون وتشتمون هذا ما هو سب هذه نصيحة فرق بين السب والشتم وفرق بين النصيحة نعم بارك الله فيكم أخطع شخص في الدين من النصيحة له أن يبين باطل الباطل هذا وأن يرد بكلام علمي الحمد لله أهل الصنة يعني ما يفترون على الناس إن شاء الله الباطل الردوا ردوا بعلم ذكروا مقالة الشخص ثم ردوا عليها بالدليل من الكتاب والسنة ما عندهم زيادات قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بخلف أهل الفداع والظلال أهل الفداع والظلال إن ردوا على أهل السنة بالكذب والافتراء والدجل فقط ما عندهم إلا كذب ودجل وافتراءات Naam wal a'udzu Bahkan para ulama salih menganggap bahwasanya membantah kepada bidah itu lebih utama daripada pelaksanaan, -pelaksanaan ibadah-ibadah sunah dari ketaatan-ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang berpuasa, melakukan salat beriktikaf lebih engkau atau seorang yang bicarakan al-bid'ah maka beliau menyatakan jika ia salat, jangan ya ia salat beriktikaf itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dia bicarakan kepada al-bid'ah, sesungguhnya dia itu Membicarakan untuk kebaikan kaum muslimin dan tentunya itu lebih utama. Lihatlah bagaimana ucapan Imam Ahmad, Imam di masa Nabi. Uh, Imam Mu'as Bahwasanya Seorang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah Seperti puasa sunnah Salat-salat sunnah Nge-itikaf Dengan orang yang membantah kepada Al-Bidha Kalau dia salat sunnah Atau puasa sunnah Ataupun itikaf Itu kebaikannya untuk dirinya sendiri Akan tapi kalau membantah kepada Al-Bidha Itu kembangnya kepada Keumuman kaum muslimin Tentunya ini lebih utama. Sebagai manusia, ketika Al-Husnul membantah kepada Al-Baqil, mereka mengatakan kali ini telah mencercanya, telah makii makinya. Maka hendaknya membedakan antara cecahan dan makian dengan nasihat. Kalau seseorang terjadi kesalahan, maka hendaknya ia jelaskan kesalahannya dan membantah dengan ucapan yang Berkaitan keilmuan, keilmuan, Dan juga membantah dengan dalil Berbuka Quran, Sunnah Dan tentunya dalam ucapan Allah Rasulnya Lain halnya dengan ahl bidah dan berlaku kesatan Kalau mereka membantah Kepada ahl Sunnah Itu membantah dengan kerustaan-kerustaan Dengan perkara-perkara Yang diadakan Dan kita berhitung kepada Allah Dari semua itu الصفة الحادي عشر قال التفريق بين الأخطاء الصادرة علماء الإسلام ممن أصلوا دعواتهم ابتداء على منهج أهل السنة فتكون من قبيل الاجتهاد الذي يؤجرون عليه أجرا واحدا وخطأه مردوء وبين أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمة ابتداء على غير منهج أهل السنة فتحمل أخطاءهم على البدعة وهذا مهم جدا أن يفرق بين الأخطاء الصادرة عن أهل الإسلام العلماء السنة من أهل البدعة من علماء السنة من أهل ليش البدعة فهناك أخطاء صدرت من علماء أو بعض علماء السنة مثل الحافظ بن حجر شوكاني ابن العربي المالكي طيب وهكذا والبيهقي ونحن هؤلاء العلماء علماء الدين السنة مثل هؤلاء النووي أيضا صدر منه بعض يعني أو تأويلات في باب في باب الصفات طيب هل يحكم على هؤلاء بالبدعة طيب وعلى أما ينظر لهذا الشخص الذي صدر منه هذا الخطأ هل أصوله قائمة على السنة في الاستدلال وهكذا أيضا ما يتعلق بمنهجه هل هو مع الدليل إن كان كذلك فخطأه يكون من قبيل الاجتهاد ما عنده يعني خطأه يكون من قبيل ليش الاجتهاد الذي قال في النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأصاب له أجر وإذا حكم فأخطأ فله أجر هذا عالم من العلماء وما وجد من ينبهه أو يبين له وأخطأ خطأه مردود بلا شك لكن هل يقال أنه من أهل البدع مثلا وما شابه ذلك هل يقال مثلا أن النووي مبتدع أو الحافظ بالحجر لا أعوذ بالله ما يقال هذا الكلام هم علماء علماء الدين ونفع الله بشرحهما نفعا عظيمة خاري ومسلم، وكذلك البيهقي والشوكاني إلى آخره، فهؤلاء علماء علماء الإسلام أصولهم في الاستدلال والبحث وهكذا ماذا بارك الله فيك طريقتهم في الترقي طريقة أهل السنة طريقة أهل السنة قائمة على السنة لكن أخطأ وقع منهم هذا الخطأ والذل وما وجد مثلا من يبين له أو يعني كان في عصر مليء بهذه بمثل هؤلاء مثل هذا الفكر أو العقيدة فأده اجتهاده إلى ذلك فنقول هذا الخطأ يكون من قبيل الخطأ المأجور عليه مع أنه يرد خطأه ويبين والأخطأ الحافظ من الحجر في كذا طيب والرد كذا يرد لا بأس لكن ما يقال أنه مثلا إيش أنه يبدع في هذا هذا غلط وضع جماعة هذا وهذا أمر نعم Pada sifat yang ke-11 Adalah perbedaan antara kesalahan Yang bersumber dari ulama Islam Yang mereka itu Telah memondasi Pokok dakwah mereka Yang mengikuti Yang termulai dari manhaj al-sumul jamaah Dan ini termasuk Bagian dari para istihad Yang mereka akan mendapatkan pahala Nah jika terjadi nah, Pahala Satu pahala dan kesalahannya termasuk eh, kesalahan mereka itu ditolak dengan kesal-salahan yang bersumber dari para dai nabit bidah bid ah, yang memang pokok utama mereka itu terbangun di atas dari manhat selain manhat lisanul jamaah maka nah, kesal-salahan mereka itu, itu termasuk suatu nabitah jadi manhat ah, ah lisanul jamaah itu membedakan antara kesalahan yang bersumber dari ahli islam Dari para ulama-ulama ahli sunnah Dan juga Membedakan antara kesalahan, -kesalahan yang dilakukan oleh Para pelaku bid'ah Di sana kesalahan Dari sebagian ulama ahli sunnah Seperti Al-Hafid Al-Imam Al-Syukani Al-Imam Al-Arabi Al-Baih Haki Dan nah, ulamak yang lainnya Seperti Imam Nawawi Yang terjadi kesalahan pada penakwilan sebagian Sifat-sifat nah, Allah SWT Apakah mereka itu dihukum Sebagai namubtadi atau, atau ahli bidak Dilihat dari permasalahan ini Kalau Memang seorang tersebut Pondasi utamanya tegak di atas sunnah Dan juga ada yang dalil Dan mereka menempuh Dari manhan al-sunnah jamaah Maka kalau mereka terjadi kesalahan Ini termasuk istihad Sebenarnya Rasulullah SAW menyatakan Iza hakaman hakim Fa'asabah falahu ajaran Wa'in akhtara falahu nah, Ajr Jika seorang hakim beristihad Maka baginya dua pahala Kalau benar istihadnya Dapat dua pahala Kalau salah maka, kata, maka akan mendapatkan satu pahala Itu dari ulama-ulama ahli sunnah Menjelaskan Nah Namun apakah Sekali lagi dikatakan Kesalahan dari ulama ahli sunnah Daripada pelakunya dikatakan mubjadik tidak kita menunduk kepada Allah dari hal itu. Mereka adalah para ulama yang senantiasa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah banyak memberikan manfaat yang Allah berikan kepada mereka manfaat kepada kaum muslimin. Demikian pula kesalahan terjadi pada Imam al bayhaki wa Shawkani. Mereka adalah para ulama Islam. Usul mereka, pondasi utama mereka adalah dalil dan juga pembahasan bahas yang dilakukan dari buku-buku para, nah, para ulama dan jalan mereka itu dengan mengambil jalan al sunnah jamaah berdiri di atas sunnah jika terjadi kesalahan maka dijelaskan nah kesalahan mereka tersebut baik itu pemikiran ataupun akidah dan itu mereka akan mendapatkan satu pahala dan ini sekali lagi mereka dikatakan sebagai mubtari ok anamal akhar akhtak yang sederat عن beberapa ahli islam mimpi yang kemudian asal asal asal asal asal asal asal asal asal asal asal من هؤلاء الدعاءات مثل حسن البنا أو سيد قطب أو نحو ذلك من من أضراب هؤلاء هؤلاء الذين خاضوا في مجال الدعوة ولكنهم ما عندهم علم خاضوا في مجال الدعوة على جهل على على جهل ما درسوا صلاة الصلاة في الاستجلال وإنما دخلوا الدعوة وهم ليسوا أهلا لها فوقعوا في أخطاء حتى في العقيدة طيب وهذا معروف فخطعهم هذا يكون من قبيل البدعة لماذا؟ لأن أصولهم ليست قائمة على السنة إذن هنا يفرق بين يعني الأخطاء الصادر عن أهل الإسلام إن كان هذا ممن قامت أصوله على السنة ابتداء طيب وهو على في الاستدلال وهو ممن يدافع على السنة وكذا لكن وقع في خطأ فهذا يكون خطأ من قبل الاجتهاد أما شخص وقع في خطأ من الأخطاء العقيدة وحال ذلك وقال أصوله ليست قائمة على السنة ليس أهل الاجتهاد ما عنده مكانة ما عنده أهلية طيب ما تفقه ما تعلم طيب ودخل في هذا الباب وقع في أخطأ وقع في وقع في أخطأ فخطأه من قبيل ليش البدعة من قبيل ماذا البدعة وضع جماعة لأنه يأتي شخص يقول له يقول طيب أنتم تردون على سيد قطب لأنه وقع في بعض التحريفات في صفات الله طيب الحافظ بن حجر وقع أنه وقع كذا وقع علماء الإسلام قل له يا جاهل <تصفيق> أنت ما تفهم قل له لابد أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء أولئك العلماء هؤلاء العلماء السنة علماء ذبوا عن الدين ونافعوا عن الدين وعن السنة وصول قائمة على السنة وقعوا في خطأ ما ضيّن لهم هذا الخطأ ظنوا أنه صواب طيب نرد الخطأ وهم إن شاء الله لا يعدهم الأجر بإذن الله عز وجل أجر المجتهد المخطئ طيب لكن أولئك من أضراب أهل البدع ما عندهم ما هم حول العلم ولا تعلموا ولا تفقهوا ولا درسوا ولا أخذ العلم عن أهله ولا عند وله وليس معروفين بالدفاع عن يعني عقائد الإسلام طيب ونعم فأصولهم ليست قائمة على السنة وعلى منهج السلف هذه أخطاءهم تكون من قبيل البدع واضح جماعة وهذا الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابي الاعتصام وهكذا أيضا علماء الإسلام أيضا مثل اللجنة الدائمة وغيرهم على هذا وهذا زدت فيه مباحث واستطراد في كتابي الأدلة الشرعية كشف التلفيزة الحزبية على المجتمعات الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى فماذا يعني ينبغي التنبه لمثل هذا نعم Kemudian perkara yang lainnya bahwa kesalahan yang timbul dari ahli naam, ahli Islam atau naam kesalahan dari orang yang memang usulnya bukan tegak di atas usul Ahlus Sunah Jamaah. Di antara mereka yang membangun usul mereka dengan selain Ahlus Sunah seperti Bara'ah, naam Hasan Banna atau Sayyid Kutub atau yang semisal dengan itu mereka masuk dalam dakwah akan tapi tidak memiliki ilmu masuk dalam dakwah dalam keadaan bodoh mereka tidak mempelajari usul dari alusul jamaah akan tapi mereka masuk ke dalam nama dakwah jika terjadi kesalahan pada mereka maka kesalahan itu termasuk bidah maka hendaknya bisa midahkan anda kesalahan yang timbul dari ahli Islam yang tegak di atas sunnah Dan dibangun di atas dalil Yang mereka senantiasa membela Islam Dengan seseorang yang kesalahannya Nah itu kesalahan yang Memang tidak dibangun di atas Usul al-sunnah jamaah Atau mereka tidak memiliki kapasitas keilmuan Tidak belajar Tidak tafakuh dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kesalahan, kesalahan mereka itu termasuk Nah, bagian daripada bedah Mungkin ada seorang yang datang kepada dirimu Kenapa engkau membantah kepada Syed Kutub Membantah kepada Hafid Ibn Hajar Laskolani Padahal Hafid Ibn Hajar nah, padahal, Kenapa engkau membantah kepada Syed Kutub Dan juga yang lainnya Padahal Hafid Ibn Hajar juga punya kesalahan nah, Katakan kepada dia Ya jahil Bagi orang yang bodoh Engkau tidak bisa, engkau tidak faham tidak bisa membedakan antara mereka Syekh Kutub dan para pengikutnya juga Hafd bin Hajar Asqalani ulama nah ala sunnahul jamaah ya mereka membangun fondasi utama di atas sunnahul jamaah itu termasuk bagian dari berat istihad alain halnya dengan mereka Syekh Kutub dan para pengikutnya nah mereka masuk dalam dakwah tidak memiliki keilmuan tidak belajar, tidak memahami agama Allah, tidak belajar kepada ulama, tidak memilah Islam dalam masalah kita Islamiah. Usul se mereka tidak dibangun di atas al-usul jamaah Maka kesalahan mereka ini termasuk lagi daripada bidah. Semua sebutlah Imam Syafi'i dalam ittisan dan juga yang lainnya kemudian aku tambahkan dalam kitab Amal Adillah Syara'iyah Kaswiyah Talbisyar Al-Hizbiyah. Nah, dan juga ala malajma' al-Islamiyah. Nah, di karangan beliau sendiri. Baik. As-sifat ke asyar. At-taqarrab ila Allah Azza wa Jalla Bita'ati man wallahu Allah Amrana Wa'adamul khuruj Alayhim Wa'adamul khuruj Alayhim Wa'ad-dua'ulahum Bissalafi wal-mu'afah Ma'al-munasaha as-sadiqah وهذا ما عليه السنف رضوان الله تعالى عليهم نعم بارك الله فيه وهذا المنهج الذي عليه يسير علماء يسير علماؤنا في العصر الحاضر هذا الذي ينبغي أن يعمل به التقرب من الله بطاعة ملاة الأمور في طاعة الله عز قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأول الأمر منكم، وأول الأمر منهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، ولذلك جاء في الحديث، حديث عبد الله ابن نعم عبد الله بن مسعود الصحيح، أو حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلب فليطعه إيه استطاع فإن جاء آخر ينازع فضربوا عنق الآخر فضرب عنق الآخر ولا حديث في هذا الباب كثيرة التي تحث على طاعة لات الأمور نعم بارك الله في عدم الخروج عليهم والحديث الذي أردتم صحيحين قال عليه السلام ستكون أثر وأمور تنكرونها ستكون أثرة وأمور تنكرونها إيش الأثرة؟ أن يستأثر الولاة بحقنا لهم يعني أخذوا حقنا ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قالوا أو قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحق الذي لهم أدوا الحق الذي لهم من السمع والطاعة في طاعة الله واسألوا الله الذي لكم وسألوا الله الذي لكم يعني اسألوا الله عز وجل أن الله يسخرهم فيعطوهما يشحقكم ما قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا ظاهروا اعتصموا فجروا لغموا ما قال عليه الصلاة والسلام هذا فهذا يدل على أن هذه الأعمال التي يعملها بعض الناس ممن قد ينتسب لي يعني الدعوة وما شابه ذلك هذه من الأعمال الخاطئة الضالة طاع الضالة طيب بارك الله فيكم نعم إذا التقرب إلى الله عز وجل بطاعة ونات الأمور في طاعة الله Subhanahu wa ta'ala no. Sifat yang ke-12 Berusaha Merekakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Taat kepada Nama Orang-orang yang Allah berikan kepadanya Itu kekuasaan Tidak keluar dari mereka ya Taat kepada pemerintah Dan mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan Dan juga Memberikan maaf disertai dengan nasihat Yang jujur dan inilah yang ditempuh oleh Salafus Saleh Dan ini juga ditempuh oleh Para ulama zaman kita Dan juga zaman akan datang Semana Allah berfirman Ya ayuhalladina aman Wati Allah wati Rasul Wa ul amri minkum Waya Orang beriman, taatilah Allah, tak Rasul Dan para di antara kalian Dan ulama Diartikan adalah ulama Ul amri minkum Diartikan adalah ulama dan umara yaitu para ulama dan para pemimpin-pemimpin negara. Dan hadis yang menyebutkan tentang bab ini sangat banyak. Anjuran untuk senantiasa menaati pemerintah dalam kebaikan-kebaikan. Semer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan lakunu asaran umurun tungkiruna tungkiruna. Faqala Rasul faqala sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Fa mata'muruna ya Rasulullah?" Qala adul haq wa sallaha alladzi lakum akan terjadi Buasnya para umara itu mengambil hak, hak kalian dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian itu mengingkarinya maka para sahabat menyatakan apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah maka Rasulullah mengatakan berikan hak yang memang menjadi hak mereka yaitu ketaatan kepada mereka dan mintalah kepada Allah Oh, untuk nah, hak kalian Jadi minta kepada Allah SWT Agar Allah memberikan Namhaknya Nabi SAW tidak merintahkan Agar mereka itu keluar memberontak kepada pemerintah Tidak melakukan demo nah, Tidak melakukan pengepoman nah, Bahkan Rasulullah SAW Merintahkan untuk senantiasa taat dalam perkara yang baik Ada sebagian Ucapan-ucapan mereka-mereka halbida atau mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada dai-dai -daid kebenaran nah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana anjuran sallallahu alaihi wasallam inilah barakallahu fikum bahwasanya ahlussunnah jamaah berusahakan diri kepada Allah subhanahu wa taala untuk senantiasa menaati ulatul umur dalam perkara-perkara yang baik وهكذا أيضاً الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة وهذا من العقيدة الدعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة فإذا صلحوا أصلح الله عزيز على من من شاء من عباده ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى والفضاء بن عياض يقولان لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان مع أن الإمام أحمد رحمه الله قد عذب من قبل عدد من خلفاء بن العباس في فتنة خلق القرآن ومع ذلك يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها في السلطة لماذا؟ لأن السلطان إذا صالح أصلح الله على يديه الرعية بإذن الله يعني لأن, لأن جاء أثر عن عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بهش بالقرآن يعني إن الله يحصل بالسلطان ردع ردع يرتدي على الشخص ويكف عن الاستمرار في في الباطل طيب بارك الله فيك فيحصل من قبل السلطان الردع والزجر والانكفاف ما لا يحصل من قبل يعني ماذا إذا قرأ أولئك القرآن قد يقرأ القرآن ويمشو لكن عند يعرف أن السلطان خلفه والعقوبة يعني ماذا تطارده تجده ماذا يبتعد ينكف عن إيش؟ عن الوقوع في المحذور فالمقصود أن الدعاء للسلطان هذا من الأمور التي كان عليها السلف يرد عليه بالهداية والتوفيق وأن الله يسخر له البطانة الصالحة، يعني الذين هم حوله يكونوا صلحا يدلوا على الخير على ما فيه maslahat ar-ra'iyah wa yujanibuhu bata'an atas su wa ahla su hadha kulluhu min manhaj salaf rizwan Allah ta'alim wa hadha minan nasiha minan nasiha lulat al-umur kama sayati dan mingguan mula berupaya untuk mendoakan mereka dan memaafkan mereka dikarenakan jika pemerintah dalam keadaan baik, apa nah penguasa dalam keadaan baik, maka rakyat pun dalam keadaan baik. Sebagaimana so, ucapan Imam Ahmad. Dan nah, juga kalau tiada dalam keadaan ingat, bahasanya lakukan lidawam saja bahasa orang halis ton. Seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan, semua aku jadikan doa ini untuk Sultan. Padahal kita ketahui Imam Ahmad disiksa, dan sikanya sangat berat ketika fitnah halakal Quran tapi beliau tetap berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Dikarenakan kalau para penguasa dalam keadaan baik maka rakyat pun dalam keadaan baik. Allah itulah datang atas dari nama muslimin afan. Nguasanya an anallahal la yazi. Nama sultan, al-Quran maksudnya Allah tidak mencabut dalam suatu Kekuasaan sebagaimana Allah mencabut dalam Al-Quran Jadi hendaknya engkau berusaha nah, Menolak kebatilan Dan berusaha menghindarkan dari kebatilan Yang dilakukan oleh nah, Para penguasa Dan mengingatkan Kepada mereka Apalagi orang, orang yang Sebagai Di belakang mereka ini Sebab kalau mereka terjadi kerusakan Terusakan kerusakan akan menyeluruh Nah, Hendaknya kalian berusaha Mendoakan kepada mereka Baik berupa hidayah atau taufik Dan juga kalian arahkan Dalam kebaikan-kebaikan nah, Dan Bagaimana cara uh, Mengatur ayat biar terjadi nah, Kebaikan inilah Apa yang dilakukan oleh Ahli Sunnah ah. Ini adalah manhad uh, Ahli Sunnah Sebagai bentuk nasihat kepada Para penguasa يبقى معلاء النصيحة لولاة الأمور النصيحة لولاة الأمور وهذا هو الواجب كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام أدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إذن الشاهد هنا ولأئمة المسلمين النصيحة لولاة الأمور والنصيحة لها أدت معاني من هذه النصيحة من النصيحة لولاة الأمور عدم الخروج عليهم هذا من النصيحة من النصيحة لولاة الأمور عدم الخروج عليهم وعدم تأليب الناس عليهم يعني إغاضة الناس وحجد الناس على يعني ماذا مفارقتهم وهكذا من من النصيحة دعوة الناس إلى الاجتماع حول أولاة الأمور إلى الاجتماع حول أولاة الأمور ومن النصيحة أيضا الدعاء لهم الصلاة والمعافاة وطريقة النصيحة تكون مما جاءت في السنة كما جاء عند السنه بن أبي عاصم ضمن حديث عياض بن غنم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية فلا يبديه إيش علانية ولكن يأخذه بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإن لا فقد أدلني عليه أن أراد أن ينصى دي سلطان فلا يبدي علانية بعض الناس تجده من فوق المنبر ويتكلم ويغطب ويقول أنا أنصح ولاة الأمور أنصح فلان كذا. طيب النصيحة ما تكون هكذا هذه فضيحة ما هي نصيحة هذه فضيحة وليست نصيحة نحن أخذنا في درس اليوم الدعوة إلى الله عز وجل قلنا إيش من شروطها العلم العلم إيش بحال المدعو فرق بين أنك تدعو وولاة الأمور وفرق بين أنك تدعو ايش تدعو يعني سائر الرعية طيب تدعو من الله عز وجل فماذا بارك الله فيك فمن النصيحة كما سمعت ذلك فينبغي على الإنسان أن يرفق حصول الرفق والملاطفة مع ولاة الأمور وولاة الأمور سواء من الرئيس فما دونه كل من تقلد دولاية في الدولة طيب فهو ولي الأمر على قدره فينبغي على الإنسان أن يسلق المسلك القويم في النصيحة لولاة الأمور معنى النصيحة وكذلك طريقة طريقة النصيحة أيضا الدعاء كما قلت لك ادعو له بظهر الغيب هذه من النصيحة تدعو لولاة الأمور بالهداية والاستقامة والتوفيق والصدق وهكذا أن الله عز وجل يصلح من شاء من عباده. نعم kemudian juga nah berkaitan dengan nasihat untuk ulah terumur Nah, berusaha memberikan nasihat kepada mereka nasihat yang yang baik bentuk-bentuk nasihat kepada wakil umur di antaranya tidak memberontak kepada mereka demikian termasuk nasihat yang lain tidak menakut-nakuti rakyat dan agar mereka itu berpisah dari pemerintah dan bentuk nasihat kepada wakil umur adalah mengajak manusia untuk senantiasa bersatu. Untuk senandasi satuat kepada Bulatul Umur Dan Mendoakan mereka dengan doa Yang baik Termasuk nasihat Kepada mereka Nah jadi menasihati secara langsung Sebenarnya ucapan oleh Atau yang lainnya Nah, Bahasanya siapa yang ingin Nasihati pemerintah Maka jangan mengucapkan di atas mimbar mimbar temannya lainnya, akan tapi hendaknya dia memegang tangan orang dari penguasa tersebut, kemudian baru memberikan nasihat. Kalau seorang memberikan nasihat di atas mimbar mimbar ini adalah membongkar FIP-nya, ayat termasuk syarat daripada dakwah al-islam al-amri marufan yang al membongkar adalah mengetahui keberadaan orang-orang yang diseru. Maka hendaknya membedakan. Antara nasihat kepada penguasa dan nasihat kepada rakyat ini, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian nasihat dengan cara yang lembut kepada pemerintah nah, dan juga orang-orang yang berkuasa yang paling tinggi ataupun juga para penguasa bawahnya mereka itu termasuk nah, ulatul umur para penguasa. Namun sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan selayaknya nasihat kepada umatul umur adalah nah, di antaranya mendoakan kepada mereka berupa hidayah atau senantiasa istiqamah, mendoakan taufik, mendoakan untuk kebenaran nah dan yang lain dari kemaslahatan-kemaslahatan untuk mereka. وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا نزع يدًا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل وريضة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة كلام مختصر مفيد في هذا الباب. لا نرى الخروج على إمتنا ولا تأمورنا خلاص إذا كان هذا ولي الأمر سواء يعني تولى ب يعني ماذا بارك الله فيكم بوصية مثلا من من ولي الأمر قبله أو بالغلبة الحاصل أنه أصبح ولي الأمر واستتب الأمر له سيطر على الأمور يجب بائعته قال ولا نرى الخروج على ائمتنا سواء الخروج بالقول او بالفعل يعني السب الشتم ما يجوز هذا وهكذا ايضا بالفعل تهيج الناس المظاهرات وهكذا تذهب الى يعني ماذا اماكن ولاة الامور ويعني ماذا مخاصمتهم مشادتهم وتهيج الناس عليهم إلى آخر هذا كله لا يجوز قال وإن جاروا ولو كانوا ظلمة حتى لو كانوا ظلمة ما يجوز أنك تخرج عليهم فمن باب أولئذ كان عادلا هذا حتى لو كان ظالما جائرا بل جاء في صحيح مسلم وإن أخذ مالك وضرب ظهرك تسمع وتطي كل ذلك دفع الفتن ودفع لإراقة الأيش الدماء ولا ندعو عليهم شوف، لا ندعو على ولي الأمر وإنما ندعو له ولا ننزع أيضا من طاعتهم يعني لا نترك يعني ماذا طاعتهم لا نطيعهم في طاعة الله عز وجل ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضا بلا شك واجبة الله أمر بذلك يا أيها الذين أمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم معنى بأمر المعصي الأمر رغم المعصي لا تسمع ولا تطيع وفي نفس الوقت لا تخرج يعني ليست هناك ملازمة بين عدم استجابتك لما أمروك به من المعصية وبين الخروج لا أنت تطيع في طاعة الله أمروك في طاعة الله امتثل واجب عليك أن تمتثل أمروك بالمعصية لا تمتثل طيب لكن في نفس الوقت لا يهجز أنك ايش تخرج على ولي الأمر أو تهيج الناس على الخروج على ولي الأمر وإنما تدعو له بالصلاح وترفق به لعلى الله يصلحه قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة هذا هو ال... الذي عليه أهل السنة والجماعة هذه دعوة أهل السنة والجماعة بخلاف الجماعات الأخرى والفرق الأخرى طيب الخوارج المتمثلين ببعض الفرق الموجودة الآن تنظيم القاعدة وما شابه ذلك أولئي كلهم ظلال ليسوا على هدى نعم بارك الله فيكم وينبغي على الشباب أن يحذروا من الأفكار التي يعني ماذا تحرف الشخص عن ما كان عليه السلف لذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ العلم عن أهله، ما يأخذ العلم عن جهلة الصوفية والمتحزبين أصحاب الأفكار المنحرفة، من الجهل يأتي شخص يلبس حزام ناسف ويذهب بجوار سفارة ولا بجوار كذا، ويفجر نفسه هذا هذا قتل نفس محرم لا يجوز، وهذا ليس من الدين في شيء أبداً ليس من الدين وربي. ولكن حماس فارغ وهكذا أيضا يعني ماذا إلى آخره نعم فالحاصل أننا أمرنا بطاعة ولي الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى والحذر من الخروج من إثارة الفتن فنحن معاولات أمورنا أهل السنة هم معاولات أمورهم نعم يد بيد في الخير والتحذير من الشر نعم بارك الله فيكم ومن الشر هذه ماذا بارك الله فيكم ومن الشر الخروج على ولي الأمر من الشر الخروج على ولي أمر المسلمين المسلم نعم فاحذروا أيها المسلمون عباد الله والله ما حصلت الفتن في البلدان المجاورة هنا وهناك إلا بسبب هذه الثورات وال والانقلابات وال, وال يعني ماذا إثارة الفتن حتى أصبح الناس في قلق وفي خوف وفي رعب وفي ماذا بارك الله فيك أيضا اضطرابات ومشاكل إلى آخره فانتبهوا جزاكم الله خيرا وقوموا يعني ماذا يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع؟ وأهل السنة كذلك بفضل الله. والله إن أهل السنة هم أمان أمان للبلاد بلا شك. لأنهم يدعون الناس إلى الخير، إلى السنة، إلى التوحيد، ويحذرون من الشر، يحذرون من الخروج على ولاة الأمور، يحذرون من مظاهرات والانقلابات والاغتيالات والتفجيرات وال وال وال وال إلى آخره من هذه الأمور ال التي حرمها الإسلام فنسأل الله عزوجل أن يصلح محوال وأن يصلح هؤلاء الأمور وأن يصلح المسلمين جميعا ولي لذلك القدر عليه. مرقته الإمام الطحاوي dan kami tidak nah, Beranggapan untuk keluar dari para pemimpin kami Dan juga para uh, Penguasa Walaupun mereka itu berlaku zalim Dan juga tidak Mendoakan kehancuran untuk mereka Para penguasa Dan juga tidak akan melepaskan Dari bentuk ketaatan kepada mereka Dan kita beranggapan Ketaatan kepada mereka termasuk Ketaatan kepada Allah SWT, Yang hukumnya adalah fardu Selama mereka itu tidak memerintahkan dalam perbuatan maksiat dan kita juga senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga senantiasa memberikan maaf. Ini ucapan dari Imam Tuhawi secara ringkas. Kalau nah, ulatul am ulatul umur demikian keadaannya. Baik. Itu ulatul umur yang mereka itu bisa didapatkan penguasa didapatkan karena maksiat atau karena kudeta karena mereka yang akan mengurusi perkara tersebut maka walaupun mereka mengambil kekuasaan karena kudeta atau yang lainnya tetap kita menaati mereka dan kita tidak memberontak, tidak keluar dari mereka baik dengan ucapan-ucapan sebagai tindakan kepada para penguasa atau dengan perbuatan-perbuatan seperti melakukan demo atau pergi ke suatu tempat dari tempat para penguasa, demikian pula menangkan masyarakat. Walaupun para penguasa tersebut dalam keadaan berlaku zalim, senantiasa kita menaatinya selama dalam kebaikan. Terlebih lagi para penguasa yang tidak berlaku zalim, mereka para penguasa yang berlaku adil. Bagaikan berimam lain lain. Aku malak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mereka itu mengambil hartamu. Dan juga memukul punggungmu. Senandiaa kita untuk e, menaati para penguasa. Sebagaimana Allah berfirman Dia: "Yusufuladinaamanwatiullahwaturasul wala'aminwinkum". Kepada orang beriman takdir Allah, takdir Rasul dan juga para pemimpin diantara kalian. Selama perintah itu adalah perintah dalam keadaan baik, bukan perintah dalam keadaan yang jelek. Dan di sana. Tidak boleh bagi manusia untuk memperhentak. Nah, walaupun mereka memerintahkan dalam keadaan maksiat. Kita tidak menaati mereka. Namun bukan berarti kita keluar dari pemerintah, kekuasaan pemerintah. Atau menangkutkan manusia. Bahkan kita berusaha untuk mendoakan mereka. Dengan doa yang baik. Inilah dakwah al-sini jamaah. Lain hanya dengan kelompok-kelompok yang sesat Seperti Khawarid Ataupun Khawaridah yang lainnya Yang memiliki pemahaman yang keliru Dan ini tentunya bukan dari Pemahaman salafus saleh Dan tentunya Hendaknya mengambil ilmu dari orang-orang yang Betul-betul dari Salaf Dari Orang-orang yang punya keilmuan Bukan mengambil ilmu dari Al-Bida Dari orang-orang Sufi Atau kelompok Hizbiyah Jangan kalian belajar kepada orang yang bodoh, belajar kepada mereka-mereka diajarkan di antaranya bom bunuh diri. Demi Allah ini bukan agama kita. Semangat mereka untuk melakukan hal itu itu bukan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, bahwa kita diperintahkan untuk menaati ulatul umur, tidak memberontak mereka. Bahkan kita bersama ulatul umur. Mendoakan kebaikan kepada mereka Dan memberikan peringatan Dari kejelekan-kejelekan terjadi Namun Bukan berarti keluar dari nah, Pemerintah Maka hendaknya Wahai manusia kaum muslimin Berhati-hati dari bentuk-bentuk Adanya demo-demo Atau pemunggu, pe kudeta Atau menangkut-nangkut masyarakat Dan ini tidak terjadi dalam sebuah negara. Kecuali akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Terjadi kegoncangan. Terjadi banyak muskilah-muskilah. Permasalahan-masalahan. Karena adanya perubahan tadi. Semoga Allah memberikan barasan nah, kepada kalian. Dan. Hendaknya juga berhati-hati. Beliau ulang kembali. Supaya tidak. Nah, memberontak. Dan mengingatkan manusia dari kesedikan Menasihati manusia Untuk taat kepada walil amr Tidak melakukan membunuh diri Ataupun yang lainnya Karena ini akan terjadi nah, Kejelakan-jelekan Pada nama masyarakat Karena sebab Mereka tidak menaati kepada Hulatul umur Taib. Asifat thalitha ash'ar استخدام الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى والحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه الحكمة وضع الأشياء في موضعها وهي الإصابة في الأقوال والأفعال طيب فتارة تكون لينا يعني نذكر خلاصة الباب لأنه نوراق طويلة ونرغد أن يقرأ يقرأ لكن نعطيكم قلاصة هذه الصفة استخدام الحكمة تارة تكون الحكمة لينا وتارة تكون شدة طيب بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل الدعاة إلى الله تارة تكون لينا وهي الأصل قال الله فبما رحمة من الله إلا له ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك وهكذا أيضا في تلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع شيء إلا شانة وفي نفض من يحرم الرفق يحرم الخير طيب إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة نعم الرفق طيب سلك والرفيق وهكذا يأخذ الناس بالرفق والملاطفة والكلمة الطيبة عند نصيحته وعند دعوته للناس وهذا هو الأصل هذا هو الأصل وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على العرابي الذي بال في طائفة المسجد فهم الصحابة أن يزوروه فقال دعوه فلما قضى بوله دعاه عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذه المواضع لا تصلح لمثل هذا فماذا بارك الله فيكم فالشاهد قال هنا يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام لو تركهم ينكرون عليه لحصلت أضرار كثيرة منها أن يتنجس أكبر موضوع في المسجد لأنه يبول، فعندما ينكر عليه ممكن إيش يلتفت وهكذا أيضا توسق ثيابه تنجس ثيابه وهكذا عند انقطاع البل يمكن يتضرر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه برفق وأمره أن يسكبوا ذنوبا من ماء على البول. هكذا بارك الله فيكم والشدة تستخدم في موضعها إذا احتوج إليها كما جاء في الحديث أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده طيب هذا الحديث في صايم سبحانه عباس يعمد أحدكم إلى جمرة عندما رأىه يلبس خاتم الذاب قال يعمد أحدكم إلى جمرة يضع في يده من نار فيجعل في يده فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك والقصص كثيرة في هذا الباب أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لقد هممت أن, آم أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر الصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا رجلا رجل يا أم الناس ثم أخالف على أناس اللهم يشهدون الجماعة يعني يصنون في بيوتهم فأحرق عليهم هذا هو الشاهد فأحرق عليهم وهذه فيها شدة لكن لمن يش لمن يستحقها لمن يستحقها ولذا أنك فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم هذا جيدا فماذا بارك الله فيكم هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول المؤمن للمؤمن كاليدين صفحة 72 المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التقشين يعني المقصود قد يحصل إيش الإنسان عندما يكون هناك وسخ في الثوب هذا الوسخ قد ما يزون إلا بش بشدة وهكذا بعض الناس ما ينفع معه إلا إيش الشدة على حسبها كما قال القائل وبعض الناس شرير ولكن وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره إذا عرف العقوبة قل شره وللإجرام تحسبه شديدا ضعيف الرأي يجهل ما يضره ضعيف الرأي يجهل ما يضره بعض النشري لكن لو عرف العقوبة زر عليه هذا، فالمقصود حفظكم الله الحكمة وضع الشيء في وضعها Fi Dua Oin Allah Azza wa Jalla, tara takut lin, bilin, dan ref, dan ini adalah asam. Atara takut ketat, di tempat, jika perlu ke dia, jika perlu ke dia, berikutnya, itu menggunakan Dakwahnya Allah dengan cara hikmah dan hikmah adalah kebenaran dalam suatu ucapan, perbuatan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seminal Allah, wala Taala. Nah, perfirman jadi namanya hikmah itu dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya, baik itu ucapan dan perbuatan. Terkadang dengan lemah lembut dan ini asalnya. Terkadang juga dengan keras di bentuk yang lemah lembut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi marhamatin minallahi ilaikum." Maka dengan karunia rahmat Allah kalian berlaku lembut kepada mereka. Walaupun tafadhal walidul qalbi bilang faddun haulik. Kalau seandainya yang kau berlaku keras, maka sungguh orang-orang akan lari dari segala Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innarafkala yakunu wa manuzza shay'in illasana." Senyalah lemah lembut dalam setiap perkara itu akan menjadi bagus. Dan tidak dicabut kerama lembutan Dalam suatu perkara keseluruhan menjadi jelek Kemudian juga Rasulullah SAW nah, Berusaha berlaku lembut Kepada umatnya Jadi hendaknya kita juga berlaku lembut Kepada yang lain Dengan ucapan-ucapan yang baik Dan kisah Bahawa ada nah, Seorang badui yang kencing di pojokan masjid azrunas maka manusia pun menghardiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan da'u da biarkan dia tatkala falam qadabaulah maka Rasulullah melihat bahwa baru tadi selesai dari kencingnya Rasulullah merintahkan untuk menuangkan air di atas air kencing tersebut dan tentunya ini para ulama menyebutkan kalau seandainya dicegah dari awal Ketika dia sudah kencing, maka mungkin kencing tersebut akan menyebar ke sana kemari karena dia menoleh atau menengok ke sana kemari. Yang kedua, mungkin juga bajunya akan kotor terkena najis. Bahkan mungkin juga akan terjadi matorot karena menahan kencing tersebut. Inilah semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Karena juga dengan Nah, dakwah hikmah dengan kekerasan. Sebenarnya Rasulullah SAW menyatakan, ada seorang yang pakai cincin dari emas. Seorang lagi, lagi yang pakai cincin emas. Rasulullah SAW mengatakan ya, mi dua h, dua kilaja, merah minar, hijau Kalian sengaja mencemurkan diri ke dalam neraka yang menjadikan emas tersebut di tangan ditangannya. Lalu Rasulullah SAW pun membuang. Cincin yang dipakai oleh laki-laki Mas tadi ini adalah perbuatan Rasulullah SAW dengan cara yang keras dan begini pula lakukan Haman Am Rasulullah satu kom aku perintahkan aku menginginkan agar salat ditegakkan kemudian aku bersama manusia untuk membawa kayu bakar fuhari ko ambil tanggul benar kemudian aku bakar rumah-rumah mereka asyaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini telah enam Dawah dengan keras. Syekhul Islam Demia ya, menyebutkan bahwasanya umat Islam itu seperti dua tangan. Ya, terkadang perlu dibersihkan dengan cara karena tangan yang kotor tidak bisa bersih. Kecuali harus nah bersih dibersihkan dengan cara yang yang keras dengan cara yang kuat. Dan juga bagus capa seorang nah penyair Batunnas enam syirir enam ida rafa alakuba qalla syarru. Bahwa sebagai manusia itu memang sangat jelek perbuatannya. Akan tapi kalau tahu tentang hukuman yang akan dia dapatkan maka akan berkurang kejelekannya. Nah, karena seorang terkadang lemah akalnya kemudian melakukan amalan yang Eh, tidak sesuai. Nah, apa dengan pemikiran yang sebenarnya. Ya, kesimpulannya, Barokahulahfiqum bahwa dakwah dan hikmah ada dua. Yang pertama dengan lin, inilah fondasi utama. Dan kedua adalah dengan keras sesuai dengan nah, atau pada tempatnya. Taib as-sifa al-raaf al al-istimam bil-ilm al-mabni ala. الكتاب والسنة وآثار صنف الأمة والعمل به اعتقاد أن الأمة لن تصلح إلا إذا اهتم أبناؤها بالعلم قال تعالى فعلم أنه لا إله إن الله صلى الله عليه وقد تقدم معنا الكلام حول العلم في الدروس الماضية وهكذا فماذا بارك الله فيكم فهذا من أبرد صفات أهل السنة أنهم يهتمون بالعلم menuntut ilmu dan amal be فالأمة لن تصلح إلا بذلك نعم kunasifanya ayat 14 hendaknya perhatian dengan ilmu yang dibangun di atas kitab sunnah dan juga jejaknya para salaful ummah dalam mengamalkannya dan meyakini keyakinan mewasanya umat ini tidak akan baik kecuali merhatikan Nah, ilah ta ma'abna uha bil m. Kecuali kalau anak-anaknya itu Memperhatikan tentang ilmu. Segala yang diminta Allah, Allah, wa alamannahu la. Ilah yang Allah selalu berdamping. Maka ketahuilah bahwa tidak sembahnya hak yang bersemak kecuali Allah. Dan mintalah ampun kepada Allah tentang dosa dosamu. Telah terlewati ucapan para ulama. Nah, pada pelajaran jalan yang telah lewat, yang termasuk apa yang Dimiliki sifat dari arus jamaah adalah perhatian kepada ilmu dan juga perhatian kepada amalan. Asifa al khamis ta'ashar. Al harz al tafsiria al shamila, thumma terbia ala hadha asifa. Al terbia, anda k tafsiria, thumma terbia. Yucfa, yunakka, yuchalas. ما شاب الإسلام وما حصل فيه من شرك وفدع ضلالات فرافات طيب وماذا بارك الله فيكم ويرب الناس على الإسلام الصافي وعلى السنة النبوية ولا كتصفية وتربية يعني ما يصلح أن يكون خليط يعني حسن البنا عنده قاعدة مشى عليها الإخوان المفلسون ما هي القاعدة هذه نجتمع أو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر أو نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما فيما اختلفنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قال نتعاون فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الشاهد قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يعني إذا نحن نهمشي نحن نجتمع وإذا اختلفنا في العقائد أو فيما نحو ذلك كل واحد يعذر الثاني يعني صوفي مع أشعري مع شيوعي مع نصراني مع ماذا رافضي كله مش مشكلة أهم شيء أن نتعاون في بناء الدولة طيب وهكذا من هذا الفراء هذا يعني خليط باطل ما يصبر ما يصبر هذا الخليط طيب فلا بد من التصفية شوف لو عندك ماء الآن ماء مكدر يعني فيه بعضا الأشياء وبعض الأمور لابد أنك إيش تصفيها عندك هنا مصافي عندنا صيانة وجود مصافي تصفيات تصفيات المياه البحر لا لا هنا موجود يعني خاصة في المدن المدن أيوة لأن الآن مثلا هناك تصفيات للبحار يخرجون الماء العذب هكذا الدعوة تحتاج إلى تصفيه أي لابد من تصفيه من العقائد الباطلة والمنهج الم والمنهج المنحرف ثم التربية تربي على الدين الصحيح تصفيه ثم ثم تربية وقد أشرت هنا إلى قلت انظر كتاب علي حسن تصفيه وتربية كتاب طيب لكن الرجل مدن حرف علي حسن عبد العميد أصبح مع ج التراث وصلى الله العافية طيب، وبذلك يكون قد انتهينا من أبرز الصفات الذي إذا تحل بها العبد كان سلفيا بإذن الله عز وجل وليس المقصود أن الإنسان ما هو ما يخطئ لا، لكن أهل السنة الذين يسيرون على طريقة الصلاة سرعان ما يرجعون إلى الحق. إذا تبين لهم ذلك ما يعاندون ما يعاندون ولا يحملون الغل على أخوانهم المسلمين إذا حصل خصومه مثلا والنزاع أو كذا خلاص طيب وإذا يسعى الإنسان في الصلح خير بين المسلمين ثم ينبغي أن يحمل الإنسان الغل على أخوانه بارك الله فيكم Kemudian sifat yang ke lima belas yaitu berusaha sungguh-sungguh untuk memurnikan. Nanti setelah itu adanya suatu pendidikan pendidikan yang yang baik. Enam dari hendaknya yang pertama e, dibangun di dalamnya adalah pemurnian dari bentuk kesedihan-kesedihan dari bedah bedah dan juga kesatan kesatuan dari hizbiyat dan yang lainnya. Selain itu adanya pendidikan. Dan tidak boleh adanya campur baur dari ini semuanya. Sebagaimana kaidah al-hasal ibanna nata'awan fima tafaqna alaihi wa yadrubuuna ba'tan fima khatarna fi. Kita saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan uzur kepada sebagian sebagainya lainnya apa-apa yang kita perselisihkan. Asyhadu biwasani wa yadrubuuna kita saling memberikan utur Kepada sebagian lainnya Apa yang kita perselisihkan Kalau ada perselisihan masalah akidah Nah Ataupun yang lainnya Nah Terkadang juga Ini Al-Hassan al-Banna Untuk bersatu dengan, dengan Sufiah, dengan Asyariun Dengan orang-orang komunis Dengan orang-orang Nasara Dengan orang-orang Rafidah yang terpenting, mereka katakan ya, kita bisa membangun suatu negara dengan cara yang baik campur aduk demikian ini adalah suatu kebatilan kalau kalian memiliki enam air misalnya yang keruh kalian akan berusaha untuk bisa menjernihkannya demikian kalau beliau sebutkan, jadi ada penjernihan eh, air laut ke dan nah, apa air yang bisa tawar yang tidak asin lagi disebutkan di Indonesia sudah ada atau belum eh, mungkin di Semarang mungkin sudah ada nah di kotaan nah. Allahulan kalau di, di desa-desa belum dia dapatkan demikian tadi jadi manhaj harusnya jemaah berusaha pertama adalah pemurnian dari kecelakaan celaikan terjadi baik itu kesyirikan bidah dhalalah dan sebagainya setelah itu baru at-tarbiyah Nah, setelah terjadi kritikan Nah, jangan sampai ini membawa kepada kedengkian, kepada permusuhan Nah, ya, berusaha untuk musuhi orang-orang yang telah menyelisihnya Tidaknya harus menjamaah setelah diarahkan kepada suatu kebenaran Untuk kembali kepada kebenaran Nah, tidak banyak kepada kedengkian atau permusuhan طيب يبقى معنى مبحث انتصاب الفرق المبتدعه للسلفيه دعوه خاليه من الدليل ما بعرف ماذا اقول طيب berkaitan juga ini Ali Hasan dikarang oleh Ali Hasan Abdul Hamid Al Halabi nah dia punya karangan yang yang bagus tapi nah dia sekarang ikut kepada Nah Ihya' Turats nah أقول المبحث الذي ذكرنا الثامن فساب الفرق المفتدع للسلفية دعوة خالية من الدليل خلاصة ذلك أن الدعوة تحتاج إلى دليل ليس كل من ادعى شيئا يقبل منه وإنما يبرهن ذلك بالعمل بالدليل على ذلك فأهل البدع تجدهم الآن مثلا بعضهم يمكن ينتسب يقول نحن من هذا السنة رح نص طيب لكن هذه دعوة الدعوة تحتاج إلى برهان وإلى بينة والدعوة ما لم تقيم عليها بيناتنا بناء هذا إياه لابد من إيش من إقامة البينة الحجة فما قضية ما هي قضية دعوة لا إبل اسمه فرعون ادعى قال ما, أوري ما أوريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذه دعوة هل هو مصيب؟ لا دعوة خالية من الدليل وأيضا الله عز وجل أخبر عن اليهود النصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا هو نصارى تركامانيهم <تصفيق> قل هاتوا برانكم إن كنتم صادقين وهكذا وقص على ذلك فَهَذِهِ الْفِرَقِ الْمُنَاوِئَةِ وَالْمُعَالِضَ لِأَهَلَ السُنَّةِ حقيقة تفتقر لِأَن تُبَرْهِن عَلَى دَعْوَاهَا أَنْ لَهَا عَلَى الْحَقِّ وَلَيْسَ لَهَا دَلِيل عَلَى ذَالِكَ nah. Kemudian penisbatan bagian yang berikutnya Penyebabkan kelompok-kelompok yang nah, Al-Bidak, bahawa mereka itu sebagai Salafiyun Ini adalah Sangkaan yang, yang Terlepaskan daripada dalil Nah, da'wah Atau um, seruan mereka itu Dibutuhkan ibadah dalil Tidak hanya sekedar Sangkaan Al-Bidak, mereka menyebabkan diri mereka Kepada Abu Mereka menyatakan sebagai orang Salafiyun Da'wah-da'wah da demikian tadi Atau seruan-seruan demikian tadi Dibutuhkan adanya bukti Al-Buruhan Nah Karena e, Mereka Dari kelompok-kelompok Yang sesat Alhamdulillah Beda itu Nisipatkan diri mereka Tidak Melalui bukti Bahkan Fir'aun sendiri Nyatakan Ma'urikum illa ma'arawam Ma'adikum illa syabilar syabila rasar Jadi aku tidak marahkan kepada kalian Kecuali aku yang kulihat nah, Aku tidak marahkan kepada kalian Kecuali ke jalan yang benar Jadi Fir'aun itu menyatakan dirinya mengarahkan pelajaran yang benar. Demikian kembal orang Yahud dan juga orang Nasara. Mereka mengatakan waqaul ladzul jannata illa man kana hudan aw nasalati kaimanihum qul haddurhana pemikiran orang Mereka orang Yahud mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Yahud, beragama atau Kristen. Allah katakan tilka amalim itu sekedar nah, apa yang menjadi sangkaan mereka. Kulha tu burhanakum. Ikut namusadikin tunjukkan bukti kalian. Jika kalian itu benar-benar. Kalian adalah orang yang jujur. kelombok kelompok yang ada ini hakikatnya nah bukan di atas dalil. Jadi harus memindahkan nah, di sini antara dakwah di atas al-haq dan juga dakwah yang hanya sekadar sangkaan yang tidak ada nah, bukti ataupun dalil. طيب أمس ذكرنا في البيت الشعري التقليد قلنا ومالك الإمام دار الهجرة هو صحى الهجرة وليست الهجرة دار الهجرة يعني المدينة كان يهاجر إليها فليس هناك تصحيح وإنما يعني ماذا حصل أفلا مني والصحيح ما هو موجود وثابت في الكتاب دار الهجرة وليس دار الحجرا. صحيح سبب أنكم مارين تابعين مال الإمام دار الهجرة. هذا الإمام دار الهجرة هذا دار الهجرة. هذا لا مدينه. هذا يحناه. هذا كتاب سليمان. هذا في سجلات بوكو. طيب بالنسبة للأسئلة إن شاء الله هناك عدة أسئلة يعني قد حصلنا عليها وما سنحصله عليها إن شاء الله. فان شاء الله نجعل ذلك في يوم غد بين المغرب والعشاء. ولعله يكون آخر لقاء بكم غدا بإذن الله فيكون إن شاء الله الأسئلة من عنده سؤال قدمه إن شاء الله غدا نجيب عليهم على الأسئلة كاملة إذا وفق الله عز وجل ويسر وماذا وكان عندنا من ذلك العلم غدا بين المغرب وعشاء إن شاء الله baik berkaitan dengan berkaitan pertanyaan-pertanyaan insyaallah kita jawab besok antara magrib dan isya dan insyaallah besok itu adalah akhir akhir pertemuan kita nah, jadi tidak sampai ntar Rabu jadi besok adalah akhir pertemuan jadi yang punya pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya segera diajukan nah yang akan dijawab dengan taufik Allah dan juga kemudian Allah nah insyaallah besok antara magrib dan isya وَإِذَا هُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ